صوت الحب من أرض البالى صوت آتي من السماء صوت شوقك ليلي بهقت احبك الحب بي من صوت أما أنا لنساك صوت آتي لي من السماء صوت الحب من أرض بادا صوت آتي يا كل الهوى وانتظر موري خلف الهوى انت ابني لانطروك ليل هوى انت ابني لانطروك ليل هوى